شبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فتبدت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناذها من تهتئ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزئ إليك بجد إن خلتك الساقط عليك رطب جليا فكولي وشربي وقر عينا فإن ترين من البشر أحدا فقولي إن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 ما كان تمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ذمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا